لَائِكَ أَمْ هُم لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين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 الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم انهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كتاب الأبرار لفي عليين وما أبراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي عيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة عيم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا اِنْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ غلبوا فكين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمَنُوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون